أعوذ بالله السلام عليكم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نلحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هذي له واشهد أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له واشهد أن محمد رسوله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 وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجي أمهات مؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد انتهينا في المرة الماضية من الكلام على البخل والإيثار وعلاج البخل ما تعلق بالمال وقلنا هذه المسائل التي نهل فيها وزيل الأهواب والكتب التي نقرأها في موضوع التزكير كما بينا هي لا يجوز لأحد أن يسير إلى الله تعالى أو ما لا ذق لا يتمكن أحد أن يسير إلى الله تعالى بغيرها لا يتمكن أحد أن يسير إلى الله وأن يستقيم سيره إليه بغير هذه التزكية كما التي هي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قدمناكم في كل مرة نقدم هذه المقدمة ونذكر بهذا المعنى أن المرأة ينبغي أن ينظر أو أن يتفكر في أربعة أشياء في الطاعات والمواصي والمهلكات والمنجيات أود لكل سائر إلى الله تعالى أن يكون له جريدة يكتب في ذلك ويحاسب فيها نفسه حتى يستطيع دعوني الله تعالى أن, أن يتمكن من قطع هذه المراحل ونزول هذه المنازل في السائر إلى الله تعالى حتى يصل إلى الله تعالى سلما يوشك أن يفوز عند الله تعالى كتاب اليوم هو ذنب الجاه والرياء ذنب الجاه والرياء كتاب ذنب الجاه والرياء وهو كتاب من الكتب المهمة وижу أن النصف الأول فيه هو الجاه ثم بعد ذلك نصف الرياء ونصف الثانية ونتكلم في الكلام على الجاه والكلام على الجاه كتاب مهم أن العلماء كما يقولون يموت الولي ولم يخرج من رأسه حب الرئاسة يعني حب تملك القلوب تملك القلوب التي يود أن يسني عليه أن تنضحه أن تقوم بحقي وأن تتوضع له وأن تقوم على خدمته يعني أن يكون له تلك المنزلة في القلوب التي يتبركون بها وأطلبون دعاءه وكذا وكذا مما نرى أو نسمع في هذه الأحوال وهذا الجاف في طلب المنزلة في قلوب الخلق أصعب من طلب المال كما سنذكر الآن لذلك هذا الأمر من الأمور التي تريد طول المجاهدة إلى أن يلقى الله تعالى المهم نبدأ بهذا الكلام نبدأ بمقدمة الشيخ التي يبدأ بها في كل مرة في كل باب يعني يقول الحمد لله المطلع على سظائر القلوب المتجاوز عن كبائر الذنوب سبحانه وتعالى العالم بكوامين الغيوب البصير ببواطن العيوب لا يعزو عنه ما يعرض في السر وينوم ولا خالص القصود من الطلب المشهوب كل عمل لا يراد به وجهه يضمحل ويذوب وكل طاعة يتزين فيها لخلقه اسم وحوب اسم وإثم اسم وهلك أحمده أحمد حمد معترف بأنه مربوب وأصلي على رسوله محمد أشرف مولود وخير منسوب وعلى أصحابه وأتباعه من اختلفت الشمال والجنوب وأسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوات الخفية الحديث من أهل العلم الحسن وصححه والرياء من الشهوات الخفية الحسين الشيخ ناصر في السرعة الصحيحة يعني وهو مذكور كذلك صحاحة ومجرية طورة والرياء من الشهوات الخفية وهذه الشهوة اسمها هذا الكلام تتعرف آفات النفس و وغوائلها ومصائبها التي قل أن ينجو منها أحد يقول هذه الشهوات الخفية يعجز عن الوقوف على غوائلها كبار العلماء فضلا عن عامة العباد والأتقياء وهي من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها هذه الشهر وإنما أكثر من يبتل بها هذه المصيبة وإنما يبتل بها العلماء والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل آخرة فإنهم اسمع السبب لماذا هم أكثر المبتلين بها يقول فإنهم لما طاروا نفوسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات هؤلاء العلماء العباد فما بالك بمتلوسين الخطائين من أمثالنا وفطموها عن الشهوات وصنوها عن الشبهات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات لم تطمع في المعاصر الظاهرة الواقع على الجوالح لما قهروا نفوسهم زي ما يقول الشيء لا أظن أنه متعلق بنا متعلق بالعلماء والعباد لما قهروا نفوسهم وجهدوها وفطموها عن الشعوات وصلنوها عن الشبهات وحملوها على في العبادات المجاهدة والقهر لم تطمع هذه النفس في المعاصر الظاهرة بعد ذلك كله الواقع على الجوارح واستراحت حينئذ إلى التظاهر بالعلم والعمل استراحت إلى نهاية فيه مما صرت إليه من العلم والعمل ووجدت مخلصا يخلصها يعني من شدة المجاهدة في أي شيء قال شدة المجاهدة المجاهدة هذه شديدة على النفس ما الذي يخفف شدة المجاهدة على هؤلاء العلماء والعباد قال الشيخ هنا لذة القبول عند الخلق ارتفاع المنزل عند الناس ونظرهم إليهم يعني ونظر الخلق إلى هؤلاء المتعبدين العلماء الزهد ونظرهم إليهم بعين الوقار والتعظيم أي هؤلاء العلماء إلى الطلاع الخلق ولم يقنعوا بالطلاع الخالق توصلوا إلى إلى طلاع الخلق عليهم فكبدوا هذه المكبدات وتلك المجهدات ولم يقنعوا بالطلاع الخالق عليهم حتى يوفر ذلك كله لله تعالى وهو حينئذ يكافئهم أحسن المكافأة بدلاً من نظرهم إلى تطلع الخلق إليهم وفرحوا بحمد الناس ولم يقنعوا بحمد الله تعالى وحده وعلموا أن الناس إذا عرفوا منهم ترك الشهوات يعني إذا عرف الناس أن العباد يتركون الشهوات وعرفوا منهم تحمل العبادات بلغوا في مدحهم واحترامهم وتبركوا بمشاهدتهم ولقائهم ودعائهم وسامحوهم في المعاملات وتوضعوا لهم فأصابت النفس حينئذ هذه النفوس أصابت لذة هي أعظم اللذات ما يعني بعد كده المال لا يفعل ذلك كله وشهوة أصابوا شهوة هي أغلب الشهوات فاحتقرت فيه ترك المعاصي أي احتقرت هذه النفوس نفوس العباد يعني ترك المعاصي من جانب هذه اللذات من المدحة والتواضع والثناء والتبرك بهم وطلب دعائهم فاحتقرت فيه أي هذه النفوس ترك المعاصي والهفوات واستلانت خشونة الموظبة على الطاعة يعني خشونة المنظمة على الطاعات لما كان في مقابل هذه الشهوة استلنوها يعني صارت خفيفة على أنفسهم في مقابلة أن يكونوا على هذا الحال في من المنزلة في قلوب الناس فأحدهم يرى أنه مخلص لله وقد أبطنى بهذه الشهوة التزيون للعباد والتصنع للخلق والفرح بما نال من المنزلة فحفظت بذلك أجور طاعاته وأثبت في ديوان المنافقين وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصدقون يعني كل هذا كلام حتى نعرف نحن المسكين أين نحن من ذلك كله ولا حول ألا وهذه مكيدة للنفس لا أسلم منها إلا الصدقون ومهوات لا يرقى منها إلا المقربون هوي يعني لا, يرقى لا يقع فيها أو يرقى منها يرتفع عنها ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة هذه الجاو المنزل وإذا كان الرياء هو داء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين وجب شرح القول فيه رياع بعد الجاه في سببه وحقيقاته ودرجاته وأقسامه وطرق, وطرق معالجته والحذر منه ويتضح الغرض منه في, في ترتيب الكتاب على شطرين الأول في حب الجاه والشهرة حب الجاه والشهرة وفيه ما يتعلق بنا من ذنب الشهرة وبيان فضيله الخمول وبيان ذم الجاه وبيان معنى الجاه وحقيقته وبيان السبب في كوني محبوبا اشد من حب المال وبيان أن الجاه كمال وهمي وليس بكمال حقيقي وبيان ما يحمد من حب الجاه وما يذم وبيان السبب في حب المدح والثناء وكراهه الذم وبيان العلاج في حب الجاء وبيان علاج حب المدح وبيان علاج كراهه الذم وبيان اختلاف الناس واحوالهم واختلاف احوال الناس في الذم والمدح فهي 12 فصلا هذه الفصول كلها منها تنشا معاني الرياء الذي فلا بد ان نقدمها اولا تقديم هذه المعاني البيانات التي ذكرنا أولها أول بيان بيان ذنب الشهرة وانتشار الصيد بيان ذنب الشهرة وانتشار الصيد يعلم أن أصل الجاه يعني المنزل في قلوب الخلق كما سمذكر هو انتشار الصيد والاشتهار وذلك خطر عظيم تبعد سلامة صاحبه والسلامة في الخمول إلا أن تكون الشهرة من الله تعالى للشخص بمعنى ما قصده الشخص كما شير الإمام أحمد وغيره في مساءة خارق القرآن وقد كان ابن سيرين رحمه الله إذا دخل السوق كبر الناس يعني محبة رؤياته ورؤية الصالحين ليس من صنع نفسه هو ولا من طلب نفسه ولا حرصا على ذلك وإنما كراها لهذه الشهرة وعدم طلب الله وقد قال أبو حبيب البدوي لسفيان الثولي أنت سفيان الذي يقال أنت سفيان الذي يقول عليه قال نعم نسأل الله البركة أو بركة ما يقال يعني قال يعني أنت سفيان العالم أو الصالح أو الزيد قال نعم يمكن هو ده بس نسأل الله تعالى أن الكلام ده يبقى لي بركة على القلب يعني ما يبقى الشبب المصيبة التي يمكن أن يقع فيها وروا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه وإن أشير إليه فلا فلتعدوه وهذا الحديث بهذا المثل صحيح نجد في ترغيب وتضييب وفي غير كتر نتنا مرة أخرى إن لكل شيء شرة يعني الشرف زي حديث النبي الآخر أن لكل عمل شرف نفس المثن قريب منه ولكل شرفة فترة يعني لكل عمل نشاط وارتفاع ثم بعد ذلك تأتي فترة يعني ينزي العمل وتفتر النفس قليلا عما كانت فمن كانت فترته يعني نزله إلى سنته فقد فقد هدي أو فقد اهتد ومن كان فترته الغير ذلك فقد هالك لذلك هذه المسألة المسألة المهمة لنسبة الفترة والشراء أن إخواننا يجتهدون في العبادة ثم بعد ذلك يفترون عنها وكانوا يسألون عن هذه المسألة فكان هذا الحديث هو الجواب ولكن يفهم المعنى أنا يومين, يومين ثلاثة أربعة مثلا أجتهد في الصلاة والعبادة والقيام والصيام والذكر وتكون هذه الأحوال ثم بعد ذلك يفتر عن ذلك وأنزل ففي هذه الحالة لابد أن يرعي السائر إلى الله تعالى أمرين الأمر الأول أن تكون فترة هذه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه إذا كان المرء يقوم مثلا ليله يقوم بجزئين بثلاثة الذي ينبغي أن لا ينزل عنه يعني عندما اجتهد صار إلى هذا الحال الذي ينبغي أن لا ينزل عنه حتى لا ينزل عن فترة في فترته إلى غير هدى النبي سنته صلى الله عليه وسلم أن ينزل عن جزء مثلا ده هو إن ابتدى كذلك هو يحافظ على الجماعة وسننها ورواتبها زاد من هذه السنة وزاد من هذه الأذكار العبادات إذا نزل لا ينزل عن السنة لا ينزل عن الرواتب لا يقصل فيها هذا الأمر الأول نظل الأول إن نزل أن ينزل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن نزل إلى غير ذلك فنبطل بقى القيام ونبطل للقرآن ونبطل الزكر وانفرط حاله هذه هي المهلكة التي حذر منها الهلكة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني في هذه الفترة أن تطول هذه الفترة لو طالت على المر ضعف أن يرجع مرة أخرى أي واحد يشوف نفسه كده أول ما يبدأ يقصر ويفرط وتطول هذه الفترة يصعب عليه أن يرجع مرة أخرى إلى الله تعالى ماضي إذا استعين بالله مرة أخرى ويستهدي بالله تعالى كما قال يطلو الهذاة من الله والعوم والمدد والتضرع والبكاء أن يعود به سبحانه وتعالى إلى صراطه مرة أخرى وأن يأخذ بيده وأن ينقوّعه وأن يعينه وأن يطلّع منه كما ذكرنا في الخطبة أحرس على, على ما ينفعك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحرس على ما ينفعك في هذه الحديث وستعن بالله ولا تعجز مرة أخرى تطلب العون والمدد من الله تعالى وتحاول مجهدا أن تعاود سيرتك مع الله تعالى وسيرك مع الله تعالى وأن تستأنف ذلك بأقصى سرعة ممكنة وإلا طالت هذه الفترة ووصلنا إلى الحياة الذي نصل إليه في كل مرة ولا حول اللقاء إلا بالله الكلام هنا مع كلام الشيخ هذا المدن وهو إن لكل هاي شرة يعني كما ذكرنا هذا النشاط العالي يعني ولكل شرة فترة يفتر ويقل فإن كان صاحبها إن كان صاحبها, صاحبها سدد وقارب هذا هو المعنى فإن كان صاحب الفترة سدد وقارب يعني أصاب ما ينبغي أن يصيبه من السنة لا ينزل عنها أو قاربها فارجوه هذا ترجوه يعني أنتم ترجون له أن يكون على هذا الهاتي إن شاء الله تعالى وعلى الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن أشير إليه بالأصابع ساعتها فلتعدوه يعني إن أشير سواء كان في النزول أو في صعودي هذا الشخص نزل إلى أن قلت إلى حوله كتاب الله إلحق حصله كذا وكذا ورجع فلا تعودوه, فلا تعودوه شيئا في السير إلى الله تعالى وذكر مهم واعلم كل الكلام الفات بدي الكلامين آه بفوت كلام ساعتما لما فوته يعني مش معتبر أوي أو مكرر وقد واعلم أن أهل الخير لم يقصدوا الشهر تعفزوا هذه الجملة أن أهل الخير لم يقصدوا الشهر ولم يتعرضوا لها ولا لاسبابها. لا قصدوا الشهر ولا تعرضوا لها يعني لم يتعرضوا لأسبابها ولا لها فإذا وقعت من قبل الله تعالى فروا منها وقاطعوا أسبابها وذكر بعد ذلك آثار كثير عن الصحابة وغيرهم تبين هذا الحال وهو أنهم لم يصعوا إلى الشهرة وإذا وقعت من عند الله تعالى كرهوها ودفعوها روينا على ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله فتبعه ناس مشوا وراءه يعني ناس فالتفذ إليهم فقال على ما تتبعون على أي شيء أنتم تتبعون يخرجون وراء ابن مسعود رضي الله عنه ليحصلوا منه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو نظر إليهم وكأنه رأى في الأمر شهرة له ورأى فيه هذا الحال أن يمشي ورأى الناس وكذا فوالله قال يقول فوالله لو علمتم ما أبلق عليه بابي ما اتبعاني منكم رجلان وهذا من رحمه الله تعالى توضعا وإظهارا لما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء المكرمون يقول لو علمتم ما أغلق عليه بابي يعني كأنه يقول بيني وبين الله ولا بيني لما أغلقوا بابي أنتم مش عارفين أننا فيه من تقصير مثلا وتفريط المهم نحن نستفيد لأنه لا يقصر ولا يفرد بل نستفيد نحن إذا كان هو يقول ذلك فماذا نقول نحن هذا الذي نستفيد يقول وفي لفظ آخر قال رجعوا لا تمشوا رائها كذا فإنه ذلة للتابع وفتنة للمدبوع وخرج الحسن البصري يوما فاتبعه القوم فقال هل لكم من حاجة نظر علي هل تريدون شيئا وما عسى أن يبقي هذا من قلب المؤمن يعني هل لكم من حاجة؟ وأكبر لم ينتظر أن يقولوا لا ولا ليس لنا حاجة نريد أن نمشي معك أن نتبرك بك أن نستأنس في السير نظر إليهم وهو يقول وما عسى أن يبقي هذا يعني تبرك المشي والله كلام هذا ما عسى أن يبقي هذا من قلب المؤمن هذا يخرب كما يريد أن يقول هذا يخرب قلب المؤمن وقال إن خفقاً عالي خلف أعقاب الرجال قل ما تلبس عليه قلوب الحمقى يعني قلوب الحمقى لا تستقر ولا بل تخرب أو تخرب تنخرب يعني تصير مهددة بالفساد إذا رات الناس مشوا نورا على هذا الحال الذي يحمل ما من التعظيم والتبرك وقيل لعلقمه ألا تدخل المسجد فنجتمع اليك ونسال قال اني اكره أن يطأ عقبي عقبي ان يطأ عقبي ويقال هذا علقما هذا علقما هذا علقم حاول علقم وخرج أيوب في سفر فشجعه الناس ايوب من العلماء المعتبرين فشيعوا الناس كثير فقال لو لأني أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره أني أكره ذلك لخشيت النقطة من الله تعالى كل ذلك ليتعلم النر كيف ينتقل هذا الحال من ترك محبات الشهرة والظهور وحب الخمول من ناحية أن يكون علم الله تعالى أولى به يعني أن يقول إن كان يريد معرفة عند الخلق فمعرفة الله تعالى به وعلمه أولى من ناحية ومن ناحية ثانية أن يقول هذا القول معلم أنتم لا تدرون ما بيني وبين الله تعالى إنه شيء سيء أن تعرفوا هذه الحقيقة وقال معمر عتبت أيوب أيوب هذا اسمه أيوب السختي يعني وكان نشيخ مالك رحمه الله من التبعين على طول قميصه فقال كان قميصه طويلا فقال إن الشهرة فيما مضى كانت في طوله وهي اليوم وهي اليوم, وهي اليوم, وهي اليوم في تشمير. وقال أيها الله ما صدق الله عبد يعني ما صدق عبد ربه يعني ما كان العبد صادقا مع الله تعالى إلا سره إلا كان مصدورا بأن لا يعلم أحد مكان وكان أبر عالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام وكان خالد بن معدان أولا من السلف إذا عظمت حلقته قام فانصرف كراهية الشهرة وصحب رجل ابن محيريس في سفا فلما أراد فراقه قال أوصني قال إن سطعت أن تعرف ولا تعرف وأن تمشي ولا يمشي إليك وأن تسأل ولا تسأل ففعل وقال الثوري ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة أصعب حاجة يعني أن يزاد فيها المرء فيها الرياسة ترى الرجل يزهد في المطع والمشرب والمال وكذا وكذا وكذا فإذا نوزع الرياسة حام عليها وعاد عليها وقال رجل لبشر بن حارث أوصني قال أخمي ذكرك وطيب مطعمك وقال لا يجد حلوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس لأنه إذا أحب أن يعرفه الناس كأنه استغنى عن معرفة الله به سبحانه وتعالى ولا حوله ولا قوة إليه لله بناء على هذا الكلام يأتي بيان فضيلة الخمول والحديث الأول هو حديث سعد بن أبي رضي الله عنه الحديث عن عامر بن, بن سعد أن أخاه عمر بن سعد انطلق إلى سعد في أيام المشاكل في الأولى أخذ سعد بن أبي وقاض غنما له خارج المدينة وجلس زه عبد ربه سبحانه وتعالى فلما أشرف عليه عمر ابنه يعني لما رأاه سعد قال أعوذ بالله من شور هذا الراكب فلما أتاه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعربيا في غنمك والناس يتنازعون الملك في المدينة أو يتنازعون في الملك بالمدينة وضرب سعد صدر عمر وقال اسكت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقية الغنية الخفي التقية الغنية يعني الغنية بالله تعالى الخفي وهذا روى مسلم وروا مسلم أيضا مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب أشعث أغبط مدفوع بالأبواب لو أخسم على الله لأبره وفي أفراد البخاري من حديث أبي وريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك يبين عظيم معاني التي بواب لها بفضيلة الخمول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طوبى العبد آخذ بعينان فرسه في سبيل الله أشعص رأسه مغبرة قدما إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذى الله وإن شفع لم يشفع وقال عليه رضي الله عنه الحديث الذي قال روينا أن عمر دخل المسجد فإذا بمعاذب الحديث نصف صحيح من ناحية ونصف صحيح من ناحية إنه هذا المتنى على بعضه كذا سندور في كلامه وهو يقول إن اليسير من الرياء الشرك وإن الله يحب الأدقياء الأخفياء هذا وحده كذلك صحيح الذين إن غابوا لن يفتقدوا وإن حضروا لن يعرفوا إن وحده كذلك يمكن أن يكون كذلك وقال علينا رضي الله أن نزلنا بعد أن ذكرنا أحاديث فضيلة الخمول أحاديث فضيلة الخمول يتكلم من كلام المتقين المتقدمين من السلف فقال علي رضي الله عنه توبى لكل عبد نومة عرف الناس ولم يعرفه الناس أولئك مصابيح الهدى يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة عبد نومة يعني خامل خامل يعني نومة يعني نايم يعني كثير النوم يعني يقصد الخمول يعني وكان ابن مسعود يوصي أصحابه فيقول كونوا يا العلم مصابح الهدى احلاس البيوت سروج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض وقال الحسن إن كان الرجل ليكون فقيها جالسا مع القوم فيرى بعض الناس أن به عيّة العي يعني العاجس عن إحكام الأمر والكلام الكلام أو غيره وما به من عي إلا كراهة عن يشتهر فقرينه مش عارف حاجة يعني وقاعد كده وليس به ذلك إنما هو يريد أن لا يشتهر واعلم أنه إنما فضل الخمول لأنه سليم من انتشار الصيط والموجب للجاه والمنزلة في القلوب أما إذا وقعت ويقول وإذا وقعت المنزل للإنسان في القلوب محبها وسعى في ترتيبها ثم إن سلامته بعد ذلك بعيدا فإن قال قائل فلا شهر أكثر من شهرات الأنبياء وأئمة العلماء فقد سلف الجواب بقوله أن المذموم طلب الإنسان للشهر أم وجودها: من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان ولا سعي في أسبابها فليس بمذنوب غير أن وجودها في ذاته فتنة على الضعفاء فمثل الضعيف كالغريق القليل الصمع في السباحة فإن الأولى له أن لا يتعلق به أحد من الغرق لأن يغرق ويغرقه معه أما السابح النحرية فإن تعلق الغرق به تسبب في خلاصهم أو في نجاتهم ونأتي إلى حديث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في زم الجاه يقول يعلم أولا أن الجاه محبوب للنفس أن الإنسان يكون معظم في قلوب الناس ومحترم ويعفول ويسلم عليه ويقول كلام اللي بنرى في أحوالنا إلا أنه إذا غلب حبه أي حب الجاه عليه فسعد أسعت هذه النفس في تحصيله لم تسلم من إثم وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا إباني جائعاني أرسلها في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه وقد سأل سائل هذا السؤال في الدرس الماضي قبله من نوع أجمع المال أو الشرف أو كذا حتى يخدم الإسلام المسلمين وقلنا هذا الكلام على هذا المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أفسد شيء للقلب أن تحرص على المال وأن تحرص على الشرف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل كلام الشيخ بدأ يبين معنى الجاه وما يتعلق به وما به نرى زي حتى ندخل منها إلى ما يود أن يقوله في علاج الجاه وما يترتب على زي المسائل بعد ذلك من الرياء والشيخ يوضح يعني القضية من أصلها يقول بيانه معنى الجاه وحقيقته يعلم أن الجاه والمال ركنا الدنيا يعني الملوى السلطة زي ما بقوله الجاه ومعنى المال أن يمتلك المرء الأعيان التي ينتفع بها ومعنى الجاه أن يمتلك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها بذل ما يمتلك الأعيان التي ينتفع بها كلها كل ما يريد أن يحصله, يحصله بالماء والجاه هو أن يمتلك القلوب التي يراد طاعتها وتعظيمها وكما أن الغنية هو الذي يملك الدراهيم والدمانير ليتوصل بما إلى الأغراض والشاوات فكذلك ذو الجاه صاحب الجاه هو الذي يملك قلوب الناس ويقدر على التصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه ليستخدم هؤلاء الناس في تحقيق مصالحه التي يريد هذه الأولى والثانية كما أنه يكتسب المال بالصناعات والحرفية والتجارات فكذلك تكتسب قلوب الخلق بأنواع المعاملات ولا تتسخر القلوب القلوب لا تتسخر لأحد لا تكون مسخرة لهم أو هي تتسخر بنفسها إلا بالاعتقاد بمعنى أن كل من اعتقد في شخص وصفا من أوصاف الكمال إن له يعني واحد يقول ده عالي ده مربي ده شيء ده مجاهد دا مثلا أي وصف من أوصاف الكمال بعد ذلك في الشجاعة في تلك الأوصاف التي هي من أوصاف الكمال يقول فكل من اعتقد في شخص وصف من أوصاف الكمال قاد له بحسب قوة اعتقاده فيه ولا يشترط أن يكون ذلك الوصف كمالا في نفسه يعني هو يعتقد فيه أنه هو كمال خلاص يتسخر له لذلك يقول بل قد يكون كمالا في ظن المعتقد وكما أن محب المال يطلب ملك العبيد يطلب أن يملك كذا وكذا وكذا يملك هذه الأمور الظاهرة فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحرار تعالى المال يسترق العبيد أما الجاه فهو يسترق الأحرار بتملكه لقلوبهم وهذا التملك أقوى من تملك المرقوق أقوى من تملك العبيد لأن ذلك المملوك مملوك قهرى وهؤلاء المملوكون الأحرار مملكون طوعا بمزجهم يعني مع فرحهم بتلك العبودية التي هم فيها فالذي يطلبه صاحب الجاه فوق ما يطلبه صاحب المال إذن إذن معنى الجاه في النهاية نحفظ الكلمة معنى الجاه قيام المنزلة في قلوب الناس وهو اعتقاد القلوب يعني أن أن يعتقد القلب صفة من صفات الكمال ويقول نعتا هنا الشيخ نعتا من عوة الكمال في هذا الشخص إما بعلم أو عبادة أو نسب أو حسن خلق أو قوة في البدن أو حسن في الصورة ذلك أو غير ذلك مما اعتقده الناس كمالا فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تزعن قلوبهم لطاعته تزعن قلوبهم لطاعته ومن ثمرات هذا الإزعان للطاعة ومن ثمرات ذلك مدحهم وإطراؤهم وخدمتهم وتوقيرهم له. هذا المعنى في الجاه معنى بين المال والجاه إذا الجاه أعظم محاولة للتحصيل من المال الجاه يحصل مال. المال لا يحصل الجاه ويقوله الشيخ سبب كون الجاه محبوبا بالطبع حتى لا يخلو عنه قل إلا بعد شدة مجهدة كل واحد عاوز هو الرئيس وهو الذي يتسمى كلامه وهو وهو, وهو. ما المهم يعلم أن السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وسائر أنواع المال محبوبا هذا السبب هو بعينه يقتضي كون الجاه محبوبا بل يقتضي أن يكون الجاه أحب من المال كما يقتضي أن يكون الذهب أحب من الفضة وذلك أنك تعلم أن الدراهم والدنانير لا غرض في أعينها أعينها كذا وهي مركونة لا غرض فيها لأنها تكون والحصي والحصى ولحصى سواء لكنها تحب لأنها وسيلة إلى المحاب التي تحصل بها كل ذلك كذلك الجاه وسيلة إلى هذه المحاب التي يودها المرض وقد ديننا أن معنى الجاه ملك القلوب وكما أن الملك الذهب والفضة يفيد قدرة المرء في التوصل إلى أغراضه فكذلك ملك قلوب الأحرار والقدرة على تسخيرها يفيد قدرة على التوصل إلى جميع أغراضه فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في المحر وترجيح الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه أحب من المال اسمع بأسباب ذلك يقوله ولملك القلوب ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه الأول أن التواصل بالجاه إلى المال أيسر من التواصل بالمال إلى الجاه فالعالم أو الزاهد الذي قد تقرر له جاه في القلوب إذا قصد اقتساب المال إذا قصد أن يكتسب المال تيسر له ذلك فإن أموال أرباب القلوب مسخرة له يقول الشيخ ومبذولة لمن اعتقدت فيه الكمال وأما الرجل الخسيس الذي لا يتصف بصفة الكماد إذا وجد كنزا معه حتى كنز ولم يكن له جاه يحفظ مال أرد أن يتوصل بهذا المال إلى الجاه لا يصد إليه هو خسيس مهما كان معه فإذن الجاه آلة ووسيلة إلى المال فمن ملك الجاه ملك المال ومن ملك المال لم يملك الجاه فلذلك صار الجاه أحب والثاني أن المال معرض للتوى التوى يعني الهلاك يعني أن يسرك أو يغصط أو أن يطمع فيه الظلمة وفي نفس الوقت هو يحتاج إلى حفظه أما القلوب إذا ملكت لم تتعرض لهذه الأفات لا سرق أو لا غصب أو لا فهي خزائن عتيدة لا يقدر عليها السراق الثالث أن ملك القلوب يسري وينمو يزيد يعني من غير تعب فإن القلوب إذا أدعمت لشخص واعتقدت كماله أفصحت الألسن بوصف ما تعتقده للغير فيقع بذلك اقتناص خلق آخرين خلق جدد يزيدون بكلامه الناس ومدحهم له بخلاف الماء فإن تنمية المال لا تكون إلا بعد تعب والجاه أبدا ينمو وينمو بنفسه طيب فإن قال قائل معلوم أن من أحب المال أو أحب الجاه أحبه لينال به أغراضه لا أكثر ولا أقل طيب فما وجه محبة الإنسان للاستكسار منها إذن حتى إنه لو كان عنده وديان من تأب لتمنى الثالث أن إذا قلنا أن الحال ينبغي أن يكون على هذا الحد أن يحب المال ليحصل أغراضه التي قد ذكرناها في محبة المال وذنبه كذلك الجاه طب لماذا أستكسر المرض حين أذن؟ وموجه محبته لانتشار صيطه وعلو قدره ومنزلته في أقاص البلاد التي يعلم أنه لا يطؤها لا يذهب إليها ويحب أن يسمع عنه الناس فيها ولا يجي أصحابها إليه لينتفعوا به في الحال أو لينتفعوا به بحال الجواب أن هذه المحبة لها سببان أحدهم جلي والآخر خفي حبت المال والجاوة والصيط والغنى والمؤذن هو الخفي وأقوى السببين لأنه يكون من طبيعة مستكنة في الطبع نائمة في الطبع داخل فيه لا يقف عليها إلا الغواصون من العلماء السدب الأول وهو أنه يدفع ألم الخوف بالمال يعني. بمعنى ألم الخوف أنه يدفع ألم الخوف فإن الشفيق يعني الخائف فإن الشفيق بسوء الظن ملع يعني الخائف ملع بسوء الظن بمعنى أنه لو كان حتى مكتفيا في حاله إلا أنه طويل الأمل فيخطر بباله أن المال يمكن أن ينتهي أو يحدث له حادث ويذهب المال ثم يبقى من غير مال فيحاول أن يستكثر من هذا المال قدر ما يمكن تضيع الدنيا الذي ذكرنا في المال وحبه فيهيج الخوف عند ذلك الخاطر ولا يدفعه الأمن إلا بوجود مال آخر عنده إذا احتاج إليه وهكذا ومثل هذه العلة تضطرد كذلك في حب الجاه اسمع السبب الثاني المهم يقول أن السبب الثاني فاسمع أن النفس فيها فيهاilling إلى هذه الصفات الأربعة التي ذكرناها في التوبة في الزمان الماضي الصفات البهمية والصفات السبعية والصفات الشيطانية وصفات الربوبية النفس فيها sculpt ل這個是 suivre الصفات البهيمية الاكل والشرب والجماع ومحبة الشهوات والصفات السزعية هي القتل والإزاء والضرب وهذه المشاكل وصفات الشيطانية المكر والخداع والنفاق والحيال وما يحدث من صفات الشيطان وصفات الرلوبية وهي الإز والعلوم والكبر والفخر والرؤية النفس بالنسبة للعادل أما بالنسبة للرب فهي العز والعلو والكبر سبحانه وتعالى يترطب عليها بالنسبة العدل بعد ذلك رؤية النافس والعجب بها إلى آخر والإنسان لما فيه من الأمر الرباني يحب الربوبية بالطبع يحب هذه الأمور هو العالي هو الكبير هو اللي يتسمع له هو, هو. ومعنى الربوبية التفرد بالكمال يعني يكون هو المتميز المنفارد بين أقراني أو بين إخواني على سبيل الاستقلال تفرد بالوجود على سبيل الاستقلال إذ المشاركة في الوجود نقص لا محالة بدليل لو واحد بقى يشاركه فيما هو فيه هيحس بالنقص لأنه بقيتني بقولك بدليل إيه؟ بدليل إن كمال الشمس في وجودها وحدها فإن وجدت شمس أخرى السغنية بها عن ذلك دل على النقص في هذه الشمس ناشي كده فكذلك وجود كل ما في العالم يرجع إلى أشراق أنوار القدرة فيكون تابعنا لكون مع المهم فإن معنى الرجوبية إذن هو تفرد بالوجود وهو الكمال وكل إنسان يحب بطبع أن يكون منفردا بالكمال فإذا عجزت نفسه عن درك منتهى الكمال لم تسقط شهوتها للكمال لم تسقط أن حتى لو عيز المر عن ذلك لم يسقط عنه من قلبه تلك الشهوة بل لا زالت هذه الشهوة ويحاول ويحاول فهي محبة له محبوبة الله ويتزز بها كما يقول ملتزة به لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال وإن أكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك سذبك فإن يكن منك أن تكون أنت مستوليا عليه فصار الاستيلاء على الكل محبوبا أن يكون المرء يتكلم عنه الناس وهو الذي يكلمهم وهو الذي يحدثهم وهو الذي يأمرهم وهو الذي يكلمونه ويدعونه ويمشاورونه وكذا وكذا أو حتى في أمور الدنيا كما هو ملاحظ فيهم. لذلك المرء يحب الاستيلاء على السماوات والأفلاك وعجاب البحار وكل صناعة بالعلم وحاول أن يحصل ذلك كله أن يستولي عليه بالعلم بالإحاطة بأسرارها لأن العالم بالشيء كان مستولي عليه وقد يحب أن يعلم من العلوم ما لا توصل به إلى أي أغراض ولكن لأنه يكون معروفا بأنه يعرف كذا ويعلم كذا ويعلم كذا حتى لو لم يكن له غرض فيه فأما ما يتصور له الاستلاء على ذاته كالأموال والعبيد هذا الشكل يتندل صعبين شوية إنما هذا السبب للأصل وهو الاتصاف بصفات الربوبية من التواحد وطلب الكمال الذي به يستولي على القلوب أو على الأموال وبه يرى نفسه شيئا له عز وله كبر وله علو وله منزلة وله جاه يريد الناس أو يحتاجون إليه أو يسألونه أو يطلبون منه أو كذا أو كذا ولذلك أحب المرء الاستلاع على القلوب بقامته الجاه عندها فمهما بقي معلوم أو مقدور فشوق الإنسان لا يسكن لما يطلبه من الكمال ماشي كنا الناس طبعا نامت راحت في الدرس ده شمال ريمين بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهني الذي لا حقيقة له ملخص هذا الكلام أن الكمال الحقيقي في المعرفة بالله سبحانه وتعالى أسمعي وصفاته وفي الحرية يعني الخلاص أن يكون حرا من أسر الشهوات تشبها بالملائكة وهو ذا الكمال وهو درجات كمان ينظر الناظر في معاني هذا الكلام ولذلك يقول الشيخ يعلم أن الكمال الحقيقي العلم والحرية العلم فمعرفة الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم معرفة الله تعالى بأسماءه الحسن الصفاته العليا أما بعد ذلك بإقامة شرع المتعلق بهذه المعرفة وأما الحرية فالخلاص من أسره الشهوات التي تكبله وتأسيره صار أسيرا عندها تشبوان بالملائكة الذين لا تستفزهم شهوة ولا يستهويهم غضب وللعبد طريق إلى اكتساب كمال العلم وكمال الحرية تدليل جديد دليل آخر يعني على أهميته وذلك لا ينعدم بالموت لا ينعدم هذا الحال بالموت بل يبقى عنده كمالا ووسيلة إلى القرر إلى الله تعالى وأما قدرته على الأعيان سواء كانت في الأموال أو قدرته على استمالة القلوب بالجاه فكل ذلك منقاطع بالموت ليدل على خساسة هذا الحال وعلى الكمال الحقيقي الذي ينبغي أن ينظر إليه المرء وأن يكون تطلعه فيه ليكون له جاه ومنزلة على الحقيقة أي جاه ومنزلة عند الله تعالى فانظر إلى الجاهلين انظر إلينا يعني الذين طلبوا هذا الكمال وهو القدرة بالمال والجاه فذلك الكمال لا يسلم حتى وإن سلم فلا بقاء له وأعرضوا عن الكمال الحقيقي في معرفة الرب والخروج من أسل الشعوات وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فقد بان بما ذكرنا أن كمال القدرة بالمال والجاه كمال ظني لا أصل له وأن من بصر وقته على طلب ذلك فهو جاهل مش جاهل بس إلا أن يحصل قدر البلغة منهما إلى الكمال الحقيقي يعني أن يحصل القادر الذي يبلغ به يعني قدر الضعيف الذي يستطيع أن يسير به إلى تحصيل الكمال الحقيقي هل نقف عند هذا الحد إن شاء الله هذه المسائل إذن المسائل المهمة التي كيف يتعلن مرض ويضعها في جدوله يعني إن كان له جدول في كيف مش كيف يحب الخمول وكيف يميل الخمول ولا لا لا هنغير هنقلبها للقلبه الصحيحه بقى كيف يكون معروفا عند الله تعالى كيف يكون له منزلة عند الله كيف يكون له جاه عند الله تعالى هي دي مشكلته بقى عند الله صار له جاه الدنيا والاخره جاهل عند الخلق خسر ما عند الله في الدنيا والآخرة كما قال الشيخ هو فان وسيموت لا يبقى شيء من ذلك إذا قضية المعرفة في المسألة كيف يحصل جاهل عند الله تعالى وكيف يرى منزلته عند الله ليسعى إلى تحصيلها كذلك وكيف يرى أن نظر الله تعالى إليه أهم من نظر الناس وأن معرفة الله به المعرفة الخاصة هي أهم شيء عنده لا معرفة الناس ولا صيته عندهم ولا شعراته عندهم أن يكون مشتهرا في الملعي الأعلى صديقي بتاع كل مرة, بيقول لي مرة دي أنا شايف في نفسه كل المصايب اللي أنت عملت أولادي النهار حب الشهرة والجاه والريازة بل كل آفة تذكر في هذا الكتاب موجود في نفسي حتى أنني فكرت في أمراض وأثاث نفسي وقلبي أغلبني اليأس من التخلص منها أنا الله العفو والعافية فأرجو منكم الإفادة فإذاكم الله وإذاكم وخيرا أمتعكم بالصحة والعافية الجميعا يا الله ما خلاص يعني أنت تكتب قدواتك وتوريواني أفالح فائد؟ يمكننا أن أخبره بسم الله الرحمن الرحيم أو أي شيء لا أعلم أن أقوله ما هذا كيف لشخص يعرف أنه مخلص إذا كان يتعرض للوسوسة لا أعلم لا أعلم أعلم أن هذا كلام إن شاء الله جاية في الدرس القادم أو, درس أو في درس الرياء وإلى أخي يقول فلان فلان حفظه الله السلام عليكم أطلب بركاته أني محبك في الله تعالى وعبكم الله أستأذنوا في الدعاء لأمي حيث أنها سفرت لقضاء عمره فأصدتها جلطة أدت إلى الشلال النصفي أستأذنكم في الدعاء لها بالشفاء وحسن الخاتمة اللهم أشفع شفاء لا يغادر سقنا. سقنا اللهم أتم على عمرتها وارحمها رحمة النساء والبرالة وهذا يقول أدعي لأنني في ضنك شديد والحمد لله لكل شيء يا ربنا عنك وعننا عن المسلمين اللهم فوقك كرب المكروبين يا رب العالمين اللهم فوقك أرب المكروهين وهما المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين ومرض الممرضين يا رب العالمين إن شاء الله في السؤال الواحد يقول أريد أن أعرف كيف أؤمن بالقدر خيري وشعري وكيف أكون مخيرا في أعمالي أن تؤمن بالقدر الخير والشرق عن إيه وأن تؤمن بمخيرا في أفعالك يعني كأنك تقول أنا مش عارف أبقى مخير ونحنسس إن القضاء والقدر أبقى مساعد هذا معنى كلامك لا هذا كلام مش صحيح أنت مخير لأنك مخير فعل بدليل أن أنت إيه؟ ممكن تقوم تضرب واحد على وشه بالألم دلوقتي صح؟ إذن أنت مخير ممكن ما تضربوه وممكن هم يقوم بعد ما تضربوا يجوا يقوموا ضربك من, من الضرر يبقى أنت مخير ولا مش مخير ممكن تقوم تصلي وممكن ما تقومش تصلي ممكن يقول لك يلا صلي تقول له يلا انصلي مش عايز اسلم مش, مش عايز اصلي المهم ان الله تعالى قد اعطاك القدره والمشيئه على هذه اما الاحتجاج بالقدر فلا احتجاج بالقدر الابتداء يعني مش هيجي بقى بعد ما اديك المان على وشك بقول لك ده قدر الله سبحانه وتعالى والانسان مسير شو ما أقوله؟ هتقولي مسير أنا بردك مسير؟ تقولي مديني بالآن ويبقى روحنا بقى مع بعض افتاح فقضى بقى احتجاج بي احتجاج بعد وقوع القدر وليس معنى ذلك أن يكون القدر ابتداءا حزرا لألا يقوم المرء بما عليه أو أن يقع فيما يخاف قلت له خلفت القانون يقولك لا تعال أنت تقوله القدر قدر ايه؟ ايوه انت عليك اوامر الشر ان تلتزم وان تقوم فيها بما تستطيع ان وقع شيء قل قدر الله وما شاء بعد ذلك أما ابتداء تقول هضربك مثلا واخد فلوسك وده قدر ربنا ربنا ما شاء الله احكي لكم شويه قصص دي تفتس من على طول قدر تقول لو دي مساله خط ولا حاجه كده اخ سائل الفضيلة الشيخ دوفي قال والدتي والدتي ولكن هو لا يعرف ستطلعها يألف لي لا يعرف بعض الدائل والداتي كده وترك زوجة وابنة قاصة وثمانية من الإخوة وترك ثروة عظيمة من الأموال والأراضي والعقارات والزوجة معها أكثر ذلك ولا تريد أعطاء إخوته نصيبهم والسؤال هل يجوز لإخواته في وقع تحت من أراضيه أن يبيعوه رغم رفضها وأن يأخذوا نصيبهم وأن يحتفظوا للزوجة وابنتها بنصيبهما حتى يأخذوه فيما بعد عند وقوع القسم لا أولا في هذه المسألة أن يحكم كبيرهم وهو يشوف الرجل الكبير بتاحهم اللي في العيلة أو اثنين تلاتة في الموضوع ويحكموهم ويحلوا هذه المشكلة بالطراضي وأن يلجعوا لله تعالى في أن تهدأ القلوب وأن ترتضي حكم الشارع في ذلك واخي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إيمان كبار القوم لما كان لهم من جاه عند الناس رجاء أن يسلم من, من يتبعونهم يعني فلم يكن الحرص يكون الحرص على الجاه من أجل الدين فلما يكون الحرص على الجاه من أجل الدين نفسد. ماذا يفعل من عنده مشكلات أكبر من أمراض الجاه والمال من المعاصر والذنوب فهل بعد أن يعد اشتغاله في علاج هذه قبل الأمراض الأكبر الذي تستجلو الزنوب والمعاصر صديقنا لم يحضر من أول الدروس ما ذكرنا؟ أنه لابد له حتى قلت قلت اليوم في بداية الدرس لابد أن يكون تفكره في أربعة أمور في الطاعات والمعاصي هذه أول شيء والمنجيات والمهلكات ونحن نتكلم في المهلكات أولا وتكلمنا عن المعاصي والطاعات وذكرنا أن هناك جدوى هذه المحاسبات التي ينبغي أن يسير على المر هناك جدوى للطاعات وتكلمنا كذلك على جدوى المعاصي صديقنا لم يعلم بذلك أما الحرص على الجاه النبي صلى الله على الجاه انما حرص على ان يؤمن من كان ايمانه سببا في ايمان غيره فذلك ففين الجاه الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه السؤال مش مظبوط على الجاه يعني امرؤ يحرص على الجاه لنفسه فاين حرص النبي على الجاه صلى الله عليه في الحديث او في هذا الكلام الذي تسقطه الحرص على إيمان هؤلاء لأن إيمانهم يؤدي إلى إيمان غيرهم فأين الجاه في هذه المسألة؟ هم زوجاء نعم هم زوجاء في قومهم نعم وحرص على هذا الجاه لا لم يحرص حرص على أن أصحاب الجاه إن آمنوا يؤمنوا غيرهم كل قضياته الحرص على الإيمان ليس الحرص على بقاء الجاه أو الحرص على تحسين الجاه وأخي يقول أنا أحبك في الله أستعزينك في الدعاء لأنها مريضة قد أوصت بذلك اللهم أشفاء أشفاء الله يغضي سقنا اللهم أشفاء أشفاء الله يغضي سقنا اللهم أشفاء مرضى نواط المسلمين يا رب العالمين وأخي طبيب يقول أنا طبيب وأحتاج إلى مثل هذه الشهرة لكي أعمل بنجاحه وأجل فرصة العمل وكيف أوازن بين ذلك وبين دم الجهة الشهرة والرياء هذه مسألة, مسألة يعني أنت تسعى إلى الشهرة لتكسب رزقك ومالك لتكسب معاشك يعني تقولهم أنا طبيب مثلا أمراض نفسية وعصبية <تصفيق> طبيب يعني أنت حليل مثلا طبيب كده وفي سبيل ذلك ناس تقولهم فيه تخفيض فيه في في كذا فهذه مش مسألة شهرة التي يقع بها المنزلة في قلوب الناس ويضعوا بأيبوسوا إيدك ويقول لك يدعينا مولانا وكلامنا نحن نشوفه في أخواننا لا ليه حاجة هذا طلب المعاش وهو يحاول أن يأخذها في أسباب وصول إلى معاشه ولكن بالأسباب الشراية المطلوبة إن شاء الله وتعالى يقول <سؤال> هناك نوع من أنواع السح يسمى بسحر الخمول حيث المصاب يبقى في داره مع الإرادة الإرادة لانقطاع أو إيه الإرادة لانقطاع مش عارف عن المجتمع ويرى نفسه متقيا زاهدة في أمور الدنيا ولكن الحقيقة أن الشياطين عملون على فساد قلبي فكيف نفرق بينه وبين الزايد الحقيقي لأنه مظاهرة في كثير من أحيان سواء يعني نحن نفترض الكلام التي تقوله نفترض ان, ايه؟ أن فيه سحر واسمه سحر الخمول نفترض أن فيه سحر اسمه سحر الخمول مش كده؟ وأن هذا السحر يكون يكون سببا في أن يجلس المرء في داره على أنهم رؤون تقي وزاهد مش كده وهو مش تقي ولا زاهد ولا حال والشياطين هي التي تعمل على فساد قلب طيب ما تصور لي بقى الصورة من الصورة الحقيقية لهذا الرجل الزاهد ماذا يفعل في داره وماذا يفعل مع أهله وماذا يفعل في معاشه ثم تصور صورة الزهد التي هو عليها عندما تقول هو يفعل كذا وكذا مع أهله يقوم بحقوقهم مثلا وهو يقوم على معاشه ومعاش أولاده ويخرج يطلب رزقه هذه الثانية والثالثة هو يذهب إلى المجد ويصلي ويخالد إخوانه مثلا أو أن يسلم عليهم فقط ويرجع إلى بيته وهو كذلك كان كذلك لا تستطيع أن تقول هذا سحر ولا خمول ولا غيره لأن هذا شخص عادي يقوم بما يقوم به مثلك أنت نفسك يعني إن كنت تفعل لا تفعل أكثر من ذلك ماذا تفعل أكثر من أن تقوم على أهلك وأن تسعى في أرزقهم وأن تذهب إلى صلاتك وعبادتك ثم تعود لبيتك منفردا بنفسك في هذا دبيان وكذا وإذا يبقى عنده سحر وخمول ولا حاجة ويبقى مش مضبوط سحر الخمول بقى لو كان موجودا يبقى هذا شخص انقطع عن الناس وعن المجتمع وعن شغله وعن عياله وعاد في البيت لو يكلم حد هذا أشبه بلايه بمفتوى العصادية والنفسية سموا ايه الاكتئاب واحد عنده اكتئاب لا عايز يكلم حد ولا عايز روح شغله ولا عايز ينزل للجامع ولا عايز يشوف حد ولا عايز يخطلط بحد ويعاني وي من هذه المشكل وليبقى ديه واضحة ايه واضحة اللي عنده اكتئاب وقاعد لا بيخرج ولا بيجي ولا بيشتغل ولا بيكلم أهله ولا عياله وواضح عليها هذه العلامات من علامات سوء النفس غير اللي بيطلع وبيشتغل ويروح ويروح رزقه بيصليه ويرجع بيته ويقوم بمهمات أهله وأولاد ودي غير دي وأنت شوف للتصوير الدقيق لواحد حصل له حاجة زي كده ونتفاهم فيها يعني تفاهم في كيف نستعين الله تعالى في أن تزول عنه هذه الحالة وإنفاع الشباب يكتب لي ورأة كذلك ويقول لي بسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا سؤال الحال وأنا كيف أتخلص من أسل الشهوات شهوة الأكل والجنس طبعاً تروح تراجع الدروس شرحنا هذه شهوتي... كسر شهوتين البطن والفرش شرحناهما صاحب سؤال يرجع إلى ذلك ورا يقول ابنته مريضه يرجو له الدعاء ايضا اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما و مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وازواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صبيت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اوفر لنا وارحمنا وعافنا وعافو عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وادي قلوبنا وأصله بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحة أعمالنا كريم اللهم كن ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وردنا وأرضعنا ويأثرنا ولا تؤثر علينا وأهدنا وأهد بنا واجعلنا هدات المهتدين اللهم أكرمنا ولا تهننا اللهم, اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أدخلنا في رحمتك أنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين du про트를 يشعر الحمنا فأنت بنا ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادر اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدة ووفقنا لما تحب وتغضى واللهم أهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة لا يصرف سيئة إلا أنت يا غيث المستغثين أغثنا واللهم أغثنا واللهم أغثنا واللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقالبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت وليها ومولاها الله ننصر دينك ورفع راياتك وحكم شريعتك وإنشاء رحمتك وهزم أعداك أعداتين هزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوافقه لكل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه واجعل تدميره تدبيره تدميره ورد كيده في نحره واجعله عبرة ونكالا يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم قنع ذاتك يوم تبعث عبادك اللهم من عذابك ومن عذاب عبادك اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع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 ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك الله ومع بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه ومهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آب إبراهيم إنك حميد مجيد